فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسهارا بأس مثل, القوم بإس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله أيها الذين هدوا إن زعمتم أنكم